قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِيدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهَا وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ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 ذاليك رب العالمين وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاه سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيّن السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم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 قالوا لو شاء ربنا لانزل مائكه فان بما ارسلتم فان بما ارسيتم به كافرون فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه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 لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وَأَمَّا ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب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 شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَن تَقْنَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مرة وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا, ولا جُلُودُكُمْ وَلَا كِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَفِيرًا مِمَّا تعملون.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 ولا نجزيانهم اسوا الذي كانوا يعملون ذلك جزاء اعداء الله النار لهم فيها داء الخلد جزاء بما كانوا جزاء بما يجحدون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 تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي وَلَكُمْ فِي هَا مَا تَجْتَهِيم أَمْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فيِي هَا مَا تَدَّعون نُزُلَم مِن غَفُور الرَّحيِيم وَمنْ أَحْسَنُ قَوْلَم مِمَنْ دَائِلَ اللَّهِ وَعمِلَ صَالِحَوْ وَقَا وَقَالَ إِنِي مِنَمُسلْلِمِين. ولا تستوي الحسنه والسيئه ايداف عبيله هي احسن فائدا الذي فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقى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 لا تَسجدُور الشَّمْس وَلَا لِقَمَر وَسجدُور اللههِ الذي خَلَقَهُ وَسْجدُورِ اللهِ الذي خَلَقَهُ إِن كُنتُمْ إاه تَعبُدُون فَإِن استاسْتَكبرَروا فََّذينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحونَ لَ بالِاللييلِ وَنهَارِ وَهُمْ لا يَسْأمون.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 إِ الذيينَ كَفَروا بِالذِكْرِ لَ م جَاءهُم وَإِهُ لكتابَابُ ععَزيز لاَا يَأتيِيهِ الباقِلُ مِمْ بَيْن يَدَيْهِ وَلا مِن خَلْفِه تَنزيرُم مِنْ حَكيِيمِ حَميد. ما يقال لك إلا ما قد خيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياتهم أعجمي وعربي قُلْ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَجَعَلَهُ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فيه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 فَلنُ نَبّئأَ الذيينَ كَفَروا بِمَا عملِلُ وَلَنُذقََّهُم مِن عَذَاب غَليظ وَإذاَا أَن عَمن على الإِسَانِ أَعْرَضَ آابِجَبِه وَإِذاَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذودُ ِ عَرّ